فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نَجْعَلِ نجعل كِفَاتًا كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين